ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فألت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضره فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راح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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظرون فإن توليتم فما سَأَلْتُكُمْ من أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إلا على الله وَأُمِرْتُ أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم, وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم باثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات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 موسى وهارون الى فرعون وملئ باياتنا فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا ان هذا لسحر مبين ساء تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون, وتكون لكم في وما نحن لكما بمؤمنين وقال فلعون أوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ما جئت به السحر ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله فما فَمِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ مُنْ أَنْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمنتم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ توكلوا فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا الأذاب لليم قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل فحرف اتمام فرعون وجنوده بقيا بقيا وادوا حتى إسرائيل وأنا من المسلمين آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننديك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنَائَتِنَا لَغَافِلُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صَدِقُوا ورزقناهم من مِنَ الطَّيِّبَاتِ فما اختلفوا, فما اختلفوا حتى حَتَّى العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فَاسْأَلِ, فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك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 هم كل آية حتى يروا العذاب لليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم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 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون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 إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا حقا علينا ننجي المؤمنين الله الحمد لله رب العالمين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 فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرء.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 ولا اخره خير وأبقى ان هذا نفس الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله الحمد لله رب العالمين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 الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله